قُل م قَبَة مَا رَزَكُكُم وَل تَطُر فيه فَحَّ عَلَْكُ رَبَبي قُلُ م قَبَ مَا رَزقُكُ وَل تَطُغوسه فَيَّْ لَْكُمْ رَضبي bizta far hewa